وبدى لهم سيئات ما كتبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبرهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كتبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيطيبهم سيئات ما كتبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر